مر الدجال على هذا المكان مر على هذه البيوت هل فتن به أهلها هل اضطر الرجل أن يربط أهله لأجل أن لا يتبع الدجال مر على هذه الأشجار ساحة في الأرض لبث في الأرض أربعين يوما ما طول هذه الأيام من هو الدجال ما قصته هل هو من بني آدم هل هو موجه فقط إلى البشر إلى الإنس أم أن الجن ينالهم شيء من خبره وفتنته ماذا يفعل بالأرض إذا مر عليها؟ اذا امرها هل تطيعه اذا نظر الى السماء ثم امرها هل تطيعه ماذا يدعي يدعو الناس الى ماذا لماذا نوح عليه السلام يبعث الى قومه فيحذرهم من اتباع المسيح الدجال يبعث شعيب الى قومه قبل ان يفارقهم يحذرهم من المسيح الدجال يبعث صالح الى قومه قبل ان يفارقهم يحذرهم من المسيح الدجال يوسف حذر قومه المسيح الدجال صالح يحذر قومه المسيح الدجال ما من نبي إلا وقد حذر قومه من المسيح الدجال من رحمته وخوفه ووجله عليهم حذرهم منه ما هي فتنة المسيح الدجال كيف مر على هذه الدنيا قبل أن تخرج ما هو تأثير المسيح الدجال في الاشجار هل تطيع لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبقى ذات ظل كل الاشجار تكون كما نرى خاوية على عروشها قد قتلها الجد ويبس فلا يبقى ذات ظل ينبت منها لحم او يشبع منها بطن لماذا لماذا سمي بالدجال ما هو الدجال الفتن التي تقع على الناس متنوعة منها فتن في الاموال يعطي الله تعالى الانسان مالا ثم يأمره أن يخرج الزكاة هو محبوب إليه ومع ذلك يأمره أن يخرج منه أن يعطيه لشخص ما تعبك تعبه ولا نصبك نصبه ولا سهر الليل وسافر لأجل أن يجمعه ومع ذلك يناول الفقير منه فتنة المال منها فتنة الولد إن من أموالكم وأزواجكم إن بن أبلائكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروا إنما أموالكم وأولادكم فتنة أما الدجال فوالله ما خلق الله فتنة أبدا أعظم من المسيح الدجال خرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه وإذا هم يتذاكرون قال ما تتذاكرون تتحدثون في ماذا قالوا في المسيح الدجال ذكرته لنا فأكثرته حتى ظننا أنه في أطراف النخل من كثرة ما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال في مجالسه وبين أصحابه وفي خطبه ظن الصحابة أنه قريب أنه في أطراف المدينة قد وصل إلى النخل فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم في شيء أعظم فتنه وشرا من الدجال وكأنه يقول لأصحابه لا تلوموني أنا أكثرت عليكم فتنه عظيمة غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم البطل الشجاع خاتم الأنبياء وسيد الأولياء يقول عليه الصلاة والسلام إن يخرج الدجال وأنا موجود حي بينكم أنا حجيجه دونكم أنا أقوم بالموضوع أنا أناقش وأجادل وأحميكم من فتنته أنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم كل نفس دائقة الموت. يعلم عليه الصلاة والسلام انه بشر سيأتيه الموت لا محالة ويبقى الحي الذي لا يموت قال وإن يخرج ولست فيكم ان انا مت قبل مجيء الدجال ان يخرج ولست فيكم فامرؤ أحجيج نفسه كل واحد مسؤول عن نفسه أنا لست موجودا يا أصحابي لأناقش عنكم وأحاول لكن كل واحد منكم مسؤول عن نفسه ولأن كل واحد منا مسؤول عن نفسه جئنا اليوم هنا نتكلم عن الدجال نبين ما هي صفاته لأن كل واحد مسؤول عن نفسه نبين ما فتنته لأن كل واحد مسؤول عن نفسه نبين ماذا يفعل ما هو السحر الذي يمارسه كيف يأمر الأرض والسماء كيف يؤثر في البهائم في الدواب والله والله نتكلم عن ذلك لأن كل واحد مسؤول عن نفسه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم لكنه ليس فينا عليه الصلاة والسلام قال وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه الدجال رجل من بني ادم آتاه الله تعالى قدرات اكثر من قدرات بقيه البشر سمي بالمسيح الدجال لان عينه ممسوحه اعور العين اليمنى والعين الثانيه ممسوحه وقيل سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض يسير فيها يمسحها مسحا فلا يدع شيئا إلا مر عليه فسمي بالمسيح وقيل سمي بالمسيح الدجال كذاب غير صادق ولم يقل عليه الصلاة والسلام المسيح الكذاب لا بل الدجال من كثرة ما معه من دجل والاعيب وخزعبلات وسحر وتخيلات هو المسيح الدجال لا يخرج الدجال حتى يترك الناس ذكره على المنابر لا يذكره خطباء الجمع لا يسمع الناس ذكره في المحاضرات في الدروس في البرامج لا يسمعون صفاته لا يحذرون منه عندها يخرج عليهم الدجال فجأة واذا عامة الناس في جهل من الدجال الدجال يدعي انه رب العالمين يدعو الناس الى عبادته يقول عليه الصلاة والسلام انه اعور وان ربكم عز وجل ليس باعبد هو كامر الصفات ربنا جل وعلا اما الدجال فاعبد مكتوب بين عينيه كفراء كفراء يقراها كل مؤمن قارئ او غير قارئ كل الناس من المؤمنين يقرؤون كفر ويرون عور عينه ويرون بقية الصفات فيعلمون انه الدجال وافحج الساقين مشوه الساقين جعد الشعر ليس ناعم الشعر بل جعد الشعر عظيماً في خلقته أبيض ذلكم هو الدجال في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان بأبيه وامي سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه دائماً وكان في المدينه غلام اسمه صاف هو ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك انه هو الدجال من صفات كان يراها فيه اقبل صلى الله عليه وسلم وهو ورهط من اصحابه معهم ابو بكر وعمر حتى أقبل صلى الله عليه وسلم وإذا الغلام يلعب مع الصبيان فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وهو عليه الصلاة والسلام يفكر هل هذا هو الدجال الذي أوحى الله تعالى إليه أنه يخرج فيفتن به الناس هل هو الدجال قال عليه الصلاة والسلام أتؤمن أني رسول الله فرفع ابن صياد بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت رسول الأميين فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الدجال أتؤمن أني رسول الله قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسله ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد خبأت لك خبيئا أنا أضمرت في نفسي كلمة ما هي خمن ما تكون ما هي ظن وأراد صلى الله عليه وسلم أن يمتحن هل هذا يستعمل جنا على صغر سنه ينبئونه بما يحدث او يحدثونه عن شيء قال قد خبأت لك خبيئا او قال خبا فما هو فقال الدجال فقال ابن صياد الدخ الدخ فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعد وقدرك وكان صلى الله عليه وسلم قد خبأ له كلمه الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فالدجال يستعمل جنا يحدثونه ابن صيان يحدثونه بما يقع فلم يستطع ان يستخرج له الجن ما في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يخمن قال الدخ الدخ قال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو وقدرك يعني أنت مخادع تستعمل الجن والشعوة ولا زال عليه الصلاة والسلام يفكر أنه هو الدجان فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فالاضرب عنقه هذا الغلام الذي عنده هذه الخزعبلات وهذا الجن ائذن لي ان أضرب عنقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن يكن هو لا يا عمر لا إن يكن هو إذا هذا يا عمر هو الدجال فعلا فرجل آخر سيقتل ليس أنت يا عمر إن يكن هو فلن تسلط عليه لن تسلط عليه وان لم يكن هو فلا حاجه لك في قتله اذا كان ابن صياد ليس هو الدجال فلماذا تقتله وان يكن ابن صياد هو الدجال فالذي سيقتله رجل اخر انه عيسى بن مريم عليه السلام ثم أقبل صلى الله عليه وسلم في يوم الى جهة ابن صياد لعله ان يرى منه شيئا يدله هل هو الدجال ام لا فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يتخفى وراء النخل مقبلا عليه مختبئا يحاول ان يرى منه شيئا واذا ابن صياد قد اضطجع وله زمزمع زمزمة له أصوات يصدرها لا تفهم ما هي فاقترب صلى الله عليه وسلم ومعه صاحباه العزيزان أبو بكر وعمر فلما اقترب جدا يحاول أن يسمع شيئا راته عليه الصلاة والسلام أم بن صياد فقالت يا صاف يا صاف هو اسمه يا صاد هذا محمد قد اتاك فقام فقال عليه الصلاه والسلام لو تركته بين اي لو تركته ظهر امره هذا شيء من خبر ابن صياد